قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا بعكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما, فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني, فقال أنبئوني باسمائها اولئك ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم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 يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدٌ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ غَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَالِكُمْ فَقُتِلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَهُ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 وَعَمِلَ الصَّالِحَةَ فَلَهُمْ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيه فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاج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 ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن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 بِأَسَمَّى أَشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ أَيْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغُضَبٍ عَلَى غُضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ثريتي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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق, وارزق أهله من الثبرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن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 ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون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 يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاسْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما, وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا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 والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى, واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً وصية للوالدين والأقربين بالمعروف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 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 وقاتلوا في سبيل الله الذين لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم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 فحسبه جهنم ولبئس البهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاتكم البينات فاعلموا أن, الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة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 وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدٍ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيْنَاتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا خَتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزَلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ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 وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولئك حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 واثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم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 أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفره بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط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 إن ظننا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن فَلَا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا, إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 واعلموا أَنَّ الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أَشْهُرٍ وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 أنفسكم فاحذوه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة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 وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا, الا أن يعفون أَوْ يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِي بِنَهَرٍ فَمَنْ فَمَنْ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ غُرْفَ فَغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه, وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 فَبُهِدَ الَّذِي كَفَرَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَوَ عَلَى قَرِيَتِهِ وَهِيْ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا قَالَ أَنْ نَأْيُحِهَا ذِهِ اللَّهُ قَالَ أَنْ نَأْيُحِهَا ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَا تَهُ اللَّهُ مِنْ أَتَعَامٍ قَالَ كَمْ لَبِسْتَ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 أنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها غابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُمْضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ياتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب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 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلبون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وَاتَّقُوا ترجعون فِيهِ إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم, وهم لا يظلمون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 وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَعَرَضْنَاكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ